فيها يفرق كل امر حكيم امر ا فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم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 ثَُّ تَوََّهُ وَقَاوا وَعََّمُم مَّدُِون إِ كَاشِفُ الْعَلَابِ قَلييلًا إَِّكُمْ عَ إِدُون يَوْمَنَ بَقِشُ الْ البَوقَشةَ الْكُبَرَ إَِّ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 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَهْجُرُون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُضِلُّون فَأَسْلِبْ عِبَادِي لَيْلاً إِنَّ لكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وَنعْمَتِهِمْ كَانُوا فِيهَا فَاسِقِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتِهِمْ كَانُوا فِيهَا فَاسِقِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَادِ المهين مِنَ الْمُهِينِينَ مِنْ إنه كَانَ عاليا مِنَ المسرفين وَلَقَدِ اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين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 مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم إن شجرة الزقوم قوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذقوا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 مُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورٍ عِينٍ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بكل فاكهة آمنين